بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبهم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي نوحى علمه شديد القوى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 أفسد ما رنه على ما يرى، ولقد رأه نجلا أخرى عينك جات منها عينها جنة المؤواة إذا أشتد ما يوشك ما سبل صور ما صار. لا قَدَرَانَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الْمَلَكَ وَالْعِزَّ وَمَنَاسَ السَّالِكَةَ الْأُخْرَى أَلَمْ يُذْكَرُوا وَلَهُ الذِّكْرَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ ما أنسميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بنا من سلطان إن يستدعون إلا الظن وَمَا وما سهوى الأنفس ولقد جاءهم يرضى بهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسلية الأنفاء وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَصْءِ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ بِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا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 لَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَن يَضُرُّ بِهِ مَرَضٌ فَإِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ النَّغْفِرَةِ هو أعلم بكم إذ أنشأتم من الأرض وإذ أنتم أجلة في بطون أمهاتكم فلا تجسوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ وَاللَّهُ أَغْنَى عَنِ الْعَطَاءِ قَلِيلًا وَأَسْهَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهْوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِيهِ سُقُوطُ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّاهُ أَلَا تَسُرُّ وَأَجْرُهُ أَزْرَا أُخْرَى وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ مَا سَعَى سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ يُضْحِكُ وَيَبْكِي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 وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَاءَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ كَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِنَ الْقَضَا إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُهْتَكِثَةُ أَهْوَى فَرَشَّهَا مَا رَشَّ فَبِأيِّ أَلَامٍ رَبَّكَ تَتَمَرَّضُ هَذَا نَبِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَجْئَتِ الْأَبِيكَ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَأْشِكَةٍ أَتَمِلْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَطْمَئِنُّونَ وَعَلَىٰ كُرْسِيٍّ وَأَنْتُمْ كَامِدُونَ اسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ